أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حياة الصلاة يا رب ا حي على الصلاه حي على الفلاح حي على الفلاح Allah ad-Darr Allahu, akbar, Allahu akbar.